انه لا يذل من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك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 اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله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 من شر ما علمنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وانت الاخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وانت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وانت الباطن وليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسط ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من يبسط يده بالليل ليذن يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل اللهم يا حي يا قيوم ها نحن نرفع وكف الضراعة اليك فاغفر لنا يا ربنا إذا أمسينا واغفر لنا إذا أصبحنا واغفر لنا إذا أضحينا يا حي يا قيوم اللهم ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا ذا الجلال والإكرام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 وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن عليه بالصحة والعافية المعينة على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا ذا الجلال والإكرام بعزنا وقدرتك أن تنصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم سدد آراءهم اللهم سدد آراءهم. اللهم قوي آراءهم وسدد سهامهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر بيتك المقدس من هؤلاء الأرجاس اللهم خالف بين كلمتهم واجعلهم ظنيمة للإسلام والمجاهد يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين